تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 112. والنخل باسقات لها طلع نظيد 113. رزقا للعباد 114. وأحيينا به بلدة ميتا 115. كذلك الخروج 116. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفدعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب روس لف حق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل غم في لبس من خلق جديد.